قل لي رب قل لي بربك كيف تترك الله كيف تترك الله قل لي رب قل لي رب ماذا قدمت ماذا لله, لله؟ أقسم بالله لو ضاقت الأرض عليك بما رحبت لن تجد إلا الله وأقسم بالله لو ذهبت أينما ذهبت لن تجد إلا باب الله جل وعلا ستغسل لوحدك وستكفن لوحدك وستدفن لوحدك وستترك لوحدك حبيبي حفرتك تحفر وأنت لا تزال تعصي